عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للمكفرين حصيرا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمعونا آية الليل وجعلنا آية النهار نَهَارِمُ بَصِيرَةً لِتَتَّغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَقُلْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَذَمْنَاهُ طَ وانخرجوا لنوم يوم القيامه كتابا يلقاه من شورا اقرا كتابك كف بنفسك اليوم عليك حسيب من تذق بين ما يهتدي لنفسه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 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فذمرناها تذميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وَقَفَ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا